التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباب فَمَنْ يَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ الْأَوَّلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُنَّ نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ كَهُمْ الْمُصْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا بِيَالْأَمْمِ الَّذِي يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَتَبِعُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّتُهُ يَهْذُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ